ب س م الله الرحمن الرحيم ع ه م النابلسي أ ن ز م خ ش ى ت ز ي ل ا ممن خ ل ق ا ل أ ر ض و ا ل س م ا و ا ا ت ل و ل ا س ل ى ا ل ع ر ش استوى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 وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا, إني آنست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فاخلعن عليك إنك موسوعه النابلسي ل ل ه إلا أنا ا ف ع ب د ي و أ ق م ا ل ص ل ا ة ل ذ ك ر ي إن ا ل س ا ع ة آ ت ي ة أكاد ه لتجزى كل نفس ب موسوعه ا ة آتية ي أكاد أ خ ف ا ل ت ج ز ى كل ن ف س ب م ا تسعى ب ل ا ي ص د للعلوم ن من ه ا ا بها يؤمن ا هواه ت فتردى ب ع و ا ت ل ك ب ي ي م ا س ل ا م و ي ى اسماء ل أ الله موسى ف أ ق الحسنى سنعيدها سيرتها الاولى واضم يدك إ ل ى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آ ي ه اخرى لنريك من آ ي ا ت ن ا الكبرى اذهب إ ل ى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي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 فلبفت سنين في أهل سنين موسوعه د ي ن ة ثم النابلسي ذ ه للعلوم أ خ و ك ب آ الاسلاميه ت ي و ت اسماء الله ا ل ح س ن ا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 فيها وأنزل موسوعه به النابلسي للعلوم الاسلاميه ت خ ر ج ك م تارة أخرى و ل ق د أ ر ي ن ا ه آ ي ا ت ن ا ك ل ه ا فكذب و أ ب ى ق ا ل أ ج ئ ت ن ا ل ت خ ر ج ن ا م ن أ ر ض ن ا بسحرك ي ا م و س ى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن خ ل ف ه ن ولا انت مكانا سواب قال موعدكم يوم الزينه و أ ن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لو موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرا بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان ل لساحرا ليريدا لان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا ي ب ط ر ق ت ك م المثلام و س م ع و ا كيدكم ثم أ ل ن ا وقد أ ف ل ح ا ل ي و م ا ن ا س ل ا يا م و س ى إما لفضيله ا ل د ي ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ت ل س ى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 موسوعه ا ل أ ن آذن لكم إنه لكم ل ك ب ي ر ك م ا ل ذ ي ع للعلوم م م ك ا س ح ر ف ل أ ق ط ن أيديكم أ و ر ج ك م من خلاف ل ل أ ص ب ن ك جذوع ا ل ا خ ل و ل ا م ن أ ي ن ا ا م و ا س و ع ف ر ك على م ا جاءنا ا من ل ب ي ن ا ت و ا ل ذ ي ف ر ل ل ع ق و م ا أنت قاب إنما تقضي قاب ا هذه ل ح ي ا ة ا ل ا م ي ه موسوعه النابلسي ه للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ئ ك ل م ا ل د ر ج ا ا ت ل ع س ن ى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 ي ب س ا ل و ع ه النابلسي للعلوم من الاسلاميه اسماء الله الحسنى ا ك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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ل اسماء ا ل ل ن ا ق ل ف س ن ق و ى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 ح م ن ا أ و ز ا ر س م ن زينة ا ل ق و م ن الله ا ك الحسنى م ر ف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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت ق ب ض ة من أ ث ر الرسول ف ن ب ت ه ا وكذلك س و ل ت ل ي نفسي قال فاذهب ف إ ن لك في ا ل ح ي ا ة أ ن تقول لامساس و إ ن لك موعدا لن تخلفه وانت لنحرقنه ثم لناسفنه موسوعه النابلسي د للعلوم عنه فإنه ي ح م ي ا ل ق ي ا م ة و ز ر ا م ي ه نحن أ ع ل م ب م ا ي ق و ل و ن ا ب ل أمثلهم ط ر ي ق ة إن ل ب ث م إ ل ا ي و م ا و ي س ل و ن عن ك ا ل ج ب ا ل فقل ي ن س ف ه ا ربي للرحمن اسماء الله الحسنى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 ولا تعجل بالقرآن موسوعه ن قبل أن يقضى إليك أن ح ي ق د د ن ا ل ى آدم م ن ق ب ل ف ن س ي و للعلوم م نجد ه ز إ ا ل ا س ل ا ل م د م م ج د و ا إ ل ا ب ل ن ا ب ل ن ا ي ا هذا آدم عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن ل ك و ل ز و ج ك ف ل ا ي خ ر ج ن ك م ا ل ا س ل ك أ ل ا تجوع ف ي ه ا ولا وأن تعرى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 ث م اجتباه ربه فتاب ع ل ي ه و ه د ا ل اهبطا م ن ه ا جميعا ب ع ض ك م ل ب ع ض ن ا د و ا ف إ م ا يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا اتبع فمن هدا ف ل ا ي ض ل و ل ا يشقى و م ن عن أعرض ر ذ ك ي ه ن ك موسوعه ن النابلسي ق م أعمى ة قال ر م ح ش ر ت أ ل ع ى و ق د كنت ب ص ي م الاسلاميه ت اسماء الله الحسنى ي و م ت ى وكذلك ج ز ي ي من أسرف ولم م أسرف ؤ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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إ ل ى ما متعنا به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 اولم تاتهم بينهما في الصحف الاولى ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أ ص ح ا ب الصراط السوي ومن اهتدى